تفسير سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. وحقاً بالله بَنِيَّ مَجَّالَ اللهِ النَّحْرِيَّ الْجُودِ يَمِدْكَ رَهَانَةً بِالْنَّحْرِيَّةِ. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. Allah, Sıbhan ve Teala ayam hazır daniskele Allah aburisemawat kiyadulkallah semeyi Allah semeyi muqdiya şeeften kakuas gelobi Allah Sıbhan ve Teala ayadukallah semyan. O, kimi kimi kimi ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهِ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ Allah subhanahu wa ta'ala وَاكَنِذٍ كَابُورَ إِلَّا وَبَذَا كَدِّمْنَا إِذِيَا لَيْوَقْتِهِ عَجَلٍ Allah subhanahu و تعالى ejşu eti soymağa bantaygalı seydün kuvat sıkı santihin. Vahve Allahu fi sımaat ve fi ardi yâlem sırrı kum ve jehr kum ve yâlem ma teksibun. Allah سبحانه و الله سبحانه وتعالى وحو أقياه وحاد قرين إيساني وحاد موجين إيسان وحونا أقياه وحاد كاسبا إيسان وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين قال الآيات دي اتماد آيات كالله سبحانه وتعالى كمد ويكشه سدان فقد كذبوا بالحق لَمَّا جَاءَهُمْ فسوف يأتيهم أباء ما كانوا به يستهزئون. وحين قال ذو دببين حق مركيوم وحاسوم عن دون عاقبة حمدي وحيك الجس جس ين. ألم يروكم أهلنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن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 فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين قال دميين أجهد إنان ألاقنا إياها كور وحبظنا قروماء قروماء المكانين ني أوسين ني دولك وحانا إذن سينين وحانا أغسودتش ني وحان كي لو بيلاك والصعدة حضورا وانسالكني دمبيا دودا درتيس دمبيا دودا درتيس وحنا أهيسنا جدار شودا قرو مكلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَاذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نبي محمد صلى الله عليه وسلم أذنك وسددك إن كتاب قرآن أرجع عن تودك الكتابتان وحيه وحيه كوي قالوا بكنى ماها وحن سحر عذاهين وقالوا لولا أنزل عليهم ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون وَخَلَقَ دَمِينٌ لَهَا أَمَرَكَ أَوْ لَهَا دَاجِ لَهَا مَلَ السُقَل وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ هَادَانْ كَيَال مَلَجْنَ وَحَانْ كَيَال لَهَيْنِ الْمَرْكَسَانِ سَقَقَسِ لَهَيْنْ حَال كَسِ دَيْ سَقَقَسِ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ نَبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ <سؤال> عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَاذَبَهَا لَا جَاسِئَ رَسُولَكَ أَوْ رَأْيُ وَحَانَ وحالك دعائك ويجست سيجعل لها عقابتي وحي كوجستاسن الل. الله اكبر الله اكبر لا ايها الاخوة سورة الانعام ومكية ايضا هدونا وابقولي اشاني اللحدا وانا سورة دل حالة ترتيب قرآن كريمك سورة الانعام وحيك باللابت اي امان تعالى اي يسيدو الله سبحانه وتعالى اوغمات سنية اي عبورك عبورك سماواتك عدولك مقضي يدا افتينك عبورك داتك اي يسيدو الله سبحانه وتعالى يا سيد الله سبحانه وتعالى اين وجسمي وقت جوعنا وجشنا اللهنا سبحانه وتعالى واكن سماواتك واكن سماواتك يا دلك لغ عبده اسغان او وخقرسون يا وخمغد ومع ذلك ايها لاحبك قالض وحيرنتكا سغن هي شرك يا الله aya laha wa khanka law ka qadlana in lamadha hada gajalada u baniyen ayad kasto alla subhanahu wa taala ogat mad galada hada feerin lahayen sido alla subhanahu wa taala ohala ge kuikyo reye haqqi deeyi kuikyo reye e ke hogiya hala badna haqqi deeyi o wali o ve L iba Allah سبحانه و تعالى مركو هلا غيوكو بدلا أم ذكلا قالا ذن حقيقة آد أيقفوهين أيها الأخوة قالا ذا سكست الله سبحانه و تعالى أوان يي ويدين وحين ذل بلدان لا سودة شيء ملك هذا الله سبحانه و ملك السودة شيء مر مينا يوانا انت انت وحادر وامت سقديد التعيين كجسس سن رسل شيعه النبي محمد عليه الصلاه والسلام كوريسي هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالد حالك و سداس لكن على هذا الله كعب المرين الله كعب المرين عقابي جسس كوتشن سن حقا حق ياشا الله سبحانه وتعالى وحاو ودي إنا إنا حقا إنا غسورة كفرقة إياح ومانتنا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا كسر على الكافري يا سديك دم بيسعاقب ديك وحق بنيك. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة.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 Allah subhanahu wa ta'ala ayya iskele istega'ana iskewajibiyya inna haris ما لانتقيام عيونا إذ كل من شكل عنك وخساري نفتو ذا حق مر مينيان. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى وحاسقنا ذي وح حسلا بينك يا ما لنتي بوان ما قال علم بدن. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماء. والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحضا محيد علاك صاحب أيان كدقا وللعابده الله سبحانه وتعالى وكان ابو رئيس سماواتك يا دولك اسغانا وحقودي لمسقودي وحد كل دحدا وحالي فر الى ان لقد كانوا الريح يدع له هغانسن عيد قال له هغانسن المشركين أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا أنقذ وحنا كعب سندان عاسيا ربي جايع عذاب مال وين؟ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. وذالك الفوز المبين قد مار انتسعذاب كلا قال لا حيا الله سبحانه وتعالى ونهر تايوان الليبان وين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ النَّبِيُّ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذُو أَلْكُتَابَسِيَ الْبَمْتِ رَعِدْ فَيْدِي سَجَمَ وَيَانِي هَذُو كُتَابَسِيَ خَيْرٌ لِي سَجَّ وَحْوَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ الله سبحانه وتعالى وكان كات كاعد كذا قدوم لي سد شوذا وأنا بدن خبيرا. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون النبى محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا إله وين مخراتي الله سبحانه وتعالى ينحذل إن مخراتي Boaan kana waxa la igu waxyoda ina ibin kuddiga idinka iya ddu gaaddu. Gaalo ima waxaan maraati kan noqna isaan inay alla subhanano watka aala la jiraan ilahiya kalee. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحضا أرنتاس مخراتي كنقل ما يعلن سبحانه وتعالى وعالك لي أبريبان كاهي وحضا لله وذات سنيسان الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون كو يانسيدا كتابك وحي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ايقان ان الحق يايسيدا ايقان العرور خسار الى فتودنا مر ما يان الله أكبر الله أكبر لا أيها الإخوة <سؤال> أيضاً وحانك الناس <سؤال> ناسدو الله سبحانه وتعالى مروى البددك أوبوانيو إني دولك السعوذان إني دولك السعوذان سيأيو أركان هلكي كدبين كوي حقبينيي الله سبحانه وتعالى أي أسوغ ناتي ملكي سماواتك إني دولكي سقع الله سبحانه وتعالى أي أكل من ددك مالين تقيامي ايو حال <سؤال> اخو قالد وكما عبر قاتا نود علم المها يا دونك جوغان يغانا كو خساري الله سبحانه وتعالى وحوسمنا ده وحا حسيده هبانكي يا مالنتي وانا مقلب دني وحول باوك نبي جننا صلى الله عليه وسلم وحو قالد وشاغ اني سن سور غلاهين الا اعبد اله سبحانه وتعالى عذنا هاي الله سبحانه وتعالى وكان ابو ري سماواتك يا دولك وانا كوحقولين أن لقول محمد صلى الله عليه وسلم وحي لله سبحانه وتعالى وحي امرئنا ان نغض قفك او غره الريه قفك او غره الريه الله اغنسنا ديننا اكلنا وحي غيرب المشركين تكمد نغلو أيها الإخوة أيضاً وحانك روك قادنا إنه وإنه قلبك أنك وإنه تعب سداء الله إياه عقاب تيسا قدي ألمال انتقيامك بدبادية عذابك سوولي باني مدك لديبك إياه اللفت الله إياه حيوان عود بدنك لقدوم ديسا الله سبحانه وتعالى إياه وحول بمخراتك نبي محمد صلى الله عليه وسلم Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vahyalo vahyyo leh Qur'an ka si'u alam ka ugar siyo Qur'an ka si'u alam ka ugar si şirki gana bari ogan nukudu nasib darrasa galadu vaydi den inay Allah abudan. aabudan ayyo halikwa galadi ahlu kitabke yehudi anasara vahay nabi Muhammad alayhi salatu wasalam uyaqanan وحيو يقانلان سيئيسان عرورتوه دا اغارنين لكن خسارو اي اي نفتوه دا اهر مركي حقي دي الله سبحانه وتعالى وحا ودي سنين انه انغدكو يا الله كان مركعي كان مركعي وحدانيته سدسنا لك اوف صداي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب إنه لا يفلح الظالمون. ما شرتعت كدل مبذا عدي الله سبحانه وتعالى كبان أبو رتي أم باني سياعيات كيسيد علي من بانان. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كورر المال انتان تدكورد انت ان كل منا إلى مركازنا عن كوردها انكوه مشرك انت قوة مشركين تهى آوي كوة الله سبحانه وتعالى عبادتي صلى ودعك سين أحنى كوة سيغاني <تصفيق> ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ مَرْكَازُ حُجَّدُوْدِئِيَ جَوَابْتُوْدِيَ مَيْسَنَّ قُنِّنْ وَحَا لَهَيْ رَبِّبَانْ كُدَارًا لَيْمَآ لَهَيْنَ مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ بَلْ دَيْسَ دَيْنَفْتَ أَدْعَوْا جُبَانَشَجَنْ وَحَالَ كَلُّمَيْ وَمِنْهُمْ مَنِ يَسْتَمِعُ إلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتَنَأَيْ يَفْقَهُهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَأَ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يؤمنوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين قال ذا وحاكم ذاكوا كدق إيسا وحانا قلوبتو ذا كي ألا يدبال ذا قهو ذا نوحان كي ألا حليس ذا قهو ذا Adday آيات ka stararkan na mar rumumeaan markay kuyi maana waxay ku wala dodi وَحَيِكُوْا لَدَّادِ يَجْوَحُ كُلِّهِ كُوِّيْ جَالُوبِ قُرَانٍ كُمَا هَ وَحَوْرَكِ هَرَاهِينَ وَهُمْ يَنْهَوُنَّ عَنْهُ وَيَنْأَوُنَّ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَفْوَسَهُمْ وَمَا يَشْعُوْرُونَ وَحَيْنَ <تصفيق> قَالَ لَدَّادَ كَكْرَيْبٍ إِنَّ النَّبِيَّ الْرَّمَيْنَ يَجْوَنَ ياجناوي كفرنا منها لعن وحنا نفتو ضاعه إنما ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ناب محمد صلى الله عليه وسلم هبدا دارك تمرك قالد لجوچ نارت كوركدا ايد شلائته شَلَّايْتَ مَعَ الْأَهْلِيَّ وَمَرْكَسَ أَن نَّقُنَّ كَوَان بَيْنَ الْعَايِذَهَا أَلَ نَقُنَّ كَوَ الرَّبِيحَ حَقًّا بَل بَدَّلَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَأْنَهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وحاسا قالوا دي أمو قد وحي هرأي وقالينا جين هدين لألينا وحي كن قلها عيين وحي لغرأي بيوان بينا لوشين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين قالوا دي وحك لم تشرو إيه الدنيا دأيان دا وكن ولاننا لمنسوا ولو تروا اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم نبي محمد صلى الله عليه وسلم حدى دارك تمرك قال لا هرج يا ربي أمرك سيدها وحق ربي بان قد عرن الله سبحانه وتعالى أو قد لها عذابك دمي عذابك قال لماذي ندرته الله أكبر الله الله لا أيها الإخوة آيادها وحانك قادنا إنا مجر تعد كالذلم بدن عدي الله سبحانه وتعالى كبين أبو رطي أوهدنا أوهدنا آيادها الله سبحانه وتعالى بيني سيحق إخدنا وحاوي يدعلمين ما الليبانان معلنت قيامنا ومالنتو الله سبحانه وتعالى سوكل من مشركين تمركي لويدية وحي وحي على اللعابد الشرين وإنكران Aayyoo alikwa galada wa kuwa Qur'an ka da gayisan subhanahu wa ta'ala ayya kulubtodadda boleiddaga hodana ulayzka saray haqqa Sikastoy ayad yam iya in kirad da Qur'an ka nabi Muhammad sallallahu alayhi ala wa sallam Ola haqqa wayka fugi dad wayka rebaan Ina ina nabi ka sallallahu alayhi wa sallam Ayo hal akhwa galada markii aad abka ala dalcooc iyo waay bilaban abaad ya shalayto iyo mahano baynini nihayad kal sida sayta galado da waay dalbadan in adoon ka lagu, lagu waxa kamida inay inkiiran sa soobixinta dambe markii dabta inay مركز سبحانه كله الله سبحانه وتعالى قال ذكره قالوا إذا دميا عذاب كي كفر جاد دنيا الله سبحانه وتعالى وحى ودي سني نادم بالله في النحريس سبحانه كم كان قال عقابتي سي على ديسا هذا وصل الله وصلنا على نبينا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين وَالْخَاسِرُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا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 مرقصنا وحيد ان صلى تذان لدابن قابنيدن بجودن الله بركيك حمار وحال حمام بدن وحي حنباري وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللداره الاخره خير للذين يتقون أفلا تعقلون نالا شاهد دنيا وحان عيار يمد الله ان دارتا خرايا انا بدن دارتا خرايا انا وخير بدن كوالك نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحانقنا إليك والبهار وحقال دشيك دبهان دبهان كوم بين الآيان لكن ظالمين تأيضاء على أيديدي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 ولا جاءك من نبي المرسلين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحادب لو بين يا رسولي كهريه وعلك سمرن وحيلق بيني وانا لدب الى او غيما كان لغيمنا جيره وحبد ذلك هذا الكال وخانا وحالك سوغار وركي رسول دري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 فلا تكونن من الجاهلين. نبي محمد صلى الله عليه وسلم هدايك وعسلات الجل سجى قال دكاجستين هدا دوادد إن هدا دوادد إن عبدك النفر كسمى ستو أما شرنشر السمدر أضلتي مدد آيات السماء. الله سبحانه وتعالى هدو دون وحوك كل من لها هلون كائها كمد نقل نجاهلين ت. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله، ثم إليه يرجعون. وحاجب الحق قلنك ومقلك وانتيس الله صابح الحق سان وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه. قل إن الله قادر على أي نزل آيات ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالذي وحدهن محل قصده ويا محمد صلى الله عليه وسلم حق رب قساة Oha, Daha Allah Subhanahu wa Taala, O min dabbetin fi al-ardi, vla taaire, yutiru bi janaahihi illa ما فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَاحِدٌ كَكَسْعَدَ عَمْشِم بَرِئَ كُدُولَ لِقَلْبِهِ سَادًا وَهُمْ كثار قالن دحلي سوا حان داف لما ترتو الله سو كل من دتك حق <تصفيق> ربي قد والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يَشَأْ الله يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ كَوْبَنِيَ آيَاتَ نَغَوَى دَغَلَيَهَ إِنْ أَفْلَحَ يَهِنْ الله سبحانه وتعالى عدو دونو باريا يعدو دونا جدكت وسنيوك يا لا قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحظا بالك والرماض إذا ما دع دعابك على ما إذا أنت ما دس قيام ما وحى سبحانه وتعالى كسوح ليباد بري ايسان حداد رشيك ايسان بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون أرنتو سيد اسميها إيساق أمبان بري ايسان واحد وحاد كبري ايسان والله الماميسان وهذا الله سبحانه وتعالى لو ادع جنيسان اللهم اكبر الله أكبر لا يا أيها الأخوة عياذ وحان كقاضن إن خسر الله قدم بي سجال ذي بني سيمال انتقيام أيه سيد أيش الله يدونان قال ذا سيمال انتقيام الدنيا يا باشال دار تاخرة يا خير بدن كوا سبحانه وتعالى كبقى مجدا عقل الهين قال ادوي اوغي النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي لكن ان النبي الهي وحي بين على اياده ال سدا محمد صلى الله عليه وسلم ارنت اسيسنك والبهارن قال ادو هر ايو سوبينيين رسول شي النبي محمد وكاهر رئيس من ترتعد بدلكرتا هذا الكال غالد وحيك ددالين الى النبي محمد صلى عليه وسلم هرديقان وليس حجوين لكن الله كلمه الله كلمه حق نسيدي سبع حاجبك ودق استكويس انت الله سبحانه وتعالى اي ايها الاخوه واحد الكك سودا يا كندولا يا وما ان الله سبحانه وتعالى كتاب كيس وحرم ضافن الله سبحانه وتعالى حق سيان الله ان قرانكم ان يدتك حقه عدا لكن لكن الله سبحانه وتعالى هد دون ايوتسن عد دوننا حدوا الله سبحانه وتعالى عذاب كيسو امدنا ور ودماده او حقيقدا ايا بنانك ايمان او الله ايي كليغي بري او داتكو الله ايي كليغي بري وحلاله وهاي الله لهابو دشرين ويهل مامي الله سبحانه وتعالى وحا ويدي سرينا انو انغو الهيه توحيد كيس شركيا يا غالنمادنا انغا بدباليو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون امتد ديكور يوحان ودري رسول وحار قبان الله بريان فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون هذا يا الله سبحانه وتعالى بريله حين مرت دباته وتماد لكن قلبه غدا وحي سمايات فلما نسوا ما ذك <تذكروا به> فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا فَإِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبَلِسُونَ مَرْكَيْهِ الْمَامَنْ وِحِي لَقُوَانِيَيْهِ أَيَّنْ الباب الْبَابَدَ وَحْكَسْتَ مَرْكَيْكُ فَرْحًا وِحِي مركِيكُ فرحان وحيل السياج سكِل سوقَ بنَّ مركزَ إن غضانكُ وقوستَ.فقطِ عذابِرُ القومِ الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين وحال جوي الا دبر جرى ابتقاءك ظلمك الله رب العالمين ايانا معد سغناتي قل ارئيتم أَخَذَ اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاضع ذاب الورمهدو ألا قبتمق الكين إيا أرقين أو دبول قلوبتين وَكَمْ كَانَ لَكَ سُهْلًا يَا يَدَيْنِ كَانَ فِي رِيدَانَ أَوْ أُعَذِّرُنَّ آيَاتِكَ كَدَبْنَا أَيُّهَا الْجِيهْتَانِ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ نَبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَ عَلَى الْبَلْ وَرَمْهَدُ Meyala alaga wa hanqom ka dalimint ahayn wama mursalin illa mubashirin wa mundirin فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ رسولنا وحان ادرى ايني بشاريان اوديقان عدي حقا الرميسة وعمل كذا قاعد جسدوشا ذمعان عبسية مرق مدنى وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ كُوَبَيْنِي آيَاتِ قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّخَذْتُهُ اتبعوا إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أ فلا تتفكرون. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا مدعى وخا غيب كاين ما ملك وحال راي او كل يا وحي لي وحيوده الله عليه وسلم وحال على مسميهن اندول يقف حركه ويرمي ايضا الله لا ايها الاخ وياها وحين العدين يا الله سبحانه وتعالى وحضورهم ذه هؤلاء الرسل وحناك امتحان ديباتوينيا رودوسي يا الله وبريان نسيب درس وحيك قال ان قلبي عليك شيطانك لو وحو قرحي وحي سميناين كذبنا قال وحيه المامين وان ذي مركزان أفري البابة وحكسته مشغولية. الله سبحانه وتعالى نوحو يدي مركز فرحانا وانقبانا إياه وآكوا قوسا الله سبحانه وتعالى أياد دبرقو يأوهلاقي قوم كي دعلمين تاها الله مهد سنار انتاز. ايها الاخوه ايدا وحان كلو كاضانى ناسد الله انو نهميه مقلقه ارقاق قلبي يا سيدو الله مروالبا يا الله سبحانه وتعالى مروال بينه وعلى العالين يا ايلي سو ومع ذلك قال دو ويكجي سنيان الله سبحانه وتعالى حد عذابك يسو سكدس اما سمو قد هي ماده وحلاجي او دبر قونقوم كظالمينتا الله سبحانه وتعالى أمر رسله سواح لها إن دقيها بشارين عدي حق الرميسة وتصناتها عدي حق الرميسة وتصناتها دش هذا ما هانين عبسيه مرغمتنا لكن كو ايضا له بين عذاب بسبب وفاسقين أيها ايها الاخوه الله سبحانه وتعالى وحو انه عداه صلى الله عليه وسلم لهن اواد بشر ككحسن بل سيدنا بيغنه صلى الله عليه وسلم راعي وحو الله وحيوده الله سبحانه وتعالى وحوك لا انه عدي اي ليس سنين قف حقا وتشيدا يقف حقا كاند في الله سبحانه وتعالى وحا ودي سنه انه حق حق نوتو سينغنا الى الى بعض الكن بعض نوتو سينغنا بعديو بدي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين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 نبي محمد وصلى الله عليه وسلم قرآن كهودك وكبقي لا صوكل ميا ربي قال إياك هيسنن لك سكو إياك هيسنن لك سكو عدو ولا تقرض الذين يدعون ربه بالغدات والعشي يريدون وجهه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 حساب تا ذا وحبك مسار راي جانا حساب تا ذا وحبك مسار راه دادا ريدنا دادا ريدنا وحات وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين سداسان إيسوه امتحان لددك قارك وتقارك كالسيئة يردها المكوانا إسلام كدح الله سبحانه وتعالى ميسنا هن كن او كو شكرينايا واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه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 Nabiy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka iko <Sessizlik> imadan ku wa ayad ka nagarumeeyaa waxaad ku Allah subhanahu wa taala wu hissaarayna hariista oo xumaan يا ذا الجاهل كه وحدن التوبة كن تؤ وناقص ميسى الله سبحانه وتعالى وقدم بالدف بذن لحارس بلن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين سدا صيانا وكلا بحنا آيات كسوء عدد كثك مجرمين الله أكبر الله أكبر لا ayyuha alikhwa ya da wa hayna adayn ya siduna sallallahu alayhi wasallam, wa sallam ogudiga galada oguna adaya inay eysan jirin oguna inay in eysan jirin malintaqiya ma'ida lakasohaday ogalada wuxu tari sidakare wahannabiyyan sallallahu alayhi wa sallam la tharayinu sanariinku wa subhanahu wa taala habda arurtiya galabti يا أجداد وتعالى سبحان وتعالى واجي سكلي عد والبناء الله حسابا مؤمنين تولينا وحالكم تستأن دال مين تلاجمن نقض الله كما قال الله أيها الأخوة قال الله بركت بركة لك في تني وحنا كم إذا دقم ضوضيني حقيرا مؤمنين ت الله سبحانه وتعالى أيانا أقعدك كل نيسى Nabi Muhammad sallallahu aleyhi ve sallam hadi koyi madan koyu hakar meysoğdu ve osif'i anu salan meysoğdu ve osif'i anu salan oguna bishare inu allah subhanahu ve taala olna harisana odan bedafe inu allah subhanahu ve taala olna harisana odan bedafe gedi intayi khat kıştı o bı kente hadına amel keda tosisa الله سبحانه وتعالى سدا سيو آياتك سوكل بحياه سيوحد تجدكم مجرمين تا. الله سبحانه وتعالى وحى وديسنا إنو إن جبت بعد يجدك يقالي مجرمين هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لا أَتَبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ أَضَلَّتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ نَبِيُّ مُحَمَّدٌ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامِ وَحَالَ ذَهَّ وَحَالَ وَحَادَ كَلَّا ٱدْهَدَ رَاحِمَايَ هَٰؤُلَاءِ وَلِينَا أَوْ مَرْكَز حَقًّا أن كَذُمُ أَنَا كَمِن نَّقُونَ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَبْتُمْ بِهِ مَا عندي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحذا ذهده وحان كسقنا هاي حج ربك ايكاها طواب نبيني حقاس مانا أها أكتئذ وحاد نيسان حكم كان الله إسكال حقون حكومي الله سبحانه وتعالى أي حكمك أسقنا ليستقانا أخير بدن انت وحكلا حكمتا قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاده لا هدو أكت إليها وحادت جسنيسان عقابته. وَحَالكَ لِحُكْمِ إِلَٰهٍ لَّنَ نَسْبَحَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَأُغِيَ هَٰذِهِ الْعَالَمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله سبحانه وتعالى وحاكتي سافرا يا شقيبك وحمقن عيدان اسغاين اوغنم جيرتو الله سبحانه وتعالى وحوغياي وحا كوسو جامبرجاء يبد وعحي علينا او دعدنا وَمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَوْلَىٰ بِأَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَوْلَىٰ بِأَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَوْلَىٰ بِأَنْعَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى وكان الذين افسدها بانكي اغنى وحاسم عين انسان مالنتي كاد الذين صابخ يا ان لحكم عجل مقعابا درت حق انسان الذين ال مركزوا اذن كرمي الله اكبر الله La ilahe illallah ayuha alikhwa ya sidu Allahu subhanahu wa taala agu diiday nabiyana sallallahu alayhi wa sallam ya ni Allah ka بل وب النبقصلى الله عليه وصلم إن صرااء جد ووح جيهين صب تار تااس بعضض النم النبي محمد صلى الله عليه وصللم وح كّ غيهاي حجعد على حج س كها ت جدنا وحي م والبا جادنا م والب ووحيد الدجستان وقابت على حقيين وبين علىاقت ساياان ل نبي محمد صلى الله عليه وسلم هدو عقابته <تصفيق> رجعتكوا إن لها مرها على كلا بحلها الله سبحانه وتعالى أيها أقدار مين تا أيها الله سبحانه وتعالى كلي جي مفاتيح ذاقيب كم قنية وحي يا وحلا لي وحي كوس بل برقة بدأ بالولى علمها جده كسر دعايا يا مسجد أدرك مجدق Allah subhanahu wa taala wahu kala ogyai wa haqiyan wa ha ingagan lamaanto lamaanto wa hay kusuganihi kitabat Allah subhanahu wa taala wa kan ina uf sada habanki ogna wa han malintii isagana استجعنا إن الصبح أن الله بنا إن استجعنا إنه شيء وحلا لي وحي إنت عندك جون عن سميني الله سبحانه وتعالى وحويدي سنا أيها الأحب مالا جون ما حسن الخاتمة هذا والله وعلم وصلى الله وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رجمين وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفي رسلنا وهم لا يفرطون. الله سبحانه وتعالى وكان الدم ليس كسر يوحنا أيدين صدرًا ملاعين إلى لس واحد سمين مركو أحد جاردو أتي ما دوحة أو فست ملاعقتا جبوت فلان. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين مركز أدرك وحالاعل حق موله دحق سبحانه تعالى إذا كان حكم كلا دد جينا حسابته والمي ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع تدعونه تضرعوا وخفية اللئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاضر ضايع لين كبرت بعدي مجدك برجا يبتدأ أوض بردا سيس ايدن كو دها يا حد الله سبحانه وتعالى انك بداليه وحانكم نقول انكوا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون محمد صلى الله عليه وسلم وحب الله قل هو القادر على أيبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبه الله, الله سبحانه وتعالى وكان وضع إنه إذن كسو عذاب كركينا عذاب كركينا أما لوغيهنه استوضى أما إذن كييرو كحوة دنسية قاركة قاركة كلا بالثري سدان اوو حدين لا ايات كانا وا ان تاس وكذب به قومك وهو الحق وَلَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ نَبِى محمدٍ صلى الله عليه وسلم قُرآنك وحق وهابن يقوم كاجي واحد الله كميه كركين واحد الله كميه كركين وكيل يا بكل نبئ مستقر وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرًا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Mar kadhrakkan kuwa dhumbane kuwa ayari ayatkan laga isseka jesu هذو شيطانك المانسي ينحرف الدين إن قومك داعمين تأكد مركات خصوصتي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون كوا لك بق سبحانه وتعالى حساب توذا وحب كما صار لكن واوان بل ان الله بقان وذري الذين اتخذوا دينهم لعبه ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. نبي محمد صلى الله عليه وسلم استغتَّاكوا كيا شيدن ترى عياريا ماذا دال لكم خصوصا ان لانغا ابال مرنين او لا حساب في وحي كسبت اي يدن لهين الله سبحانه وتعالى كسوكو سكي يا شفاع مدنا هذا يسكو فرات فرشا دنا لغا ما قاعده كو وحي كسبدان درتيس وحين مدن عبد كل الله الله لا إله إلا الله أيها الإخوة أيها الحكومة وحنك قادة إننا الله سبحانه وتعالى إنه عدو البكس الرئيس استقعنا أسود الله سبحانه وتعالى أيان الله الله بن استقعنا حكم كإسكالي أو حساب تيسو دق Allah subhanahu wa ta'ala wa kan inaga badbaadiya mukdiyada baddaa iya barriga isaqa namudankaligi inla bariyo manachiru idhaan. Manachiru idhaan isaqa hayno feydi karta ulayzka lakin mushrikein ta taufiqda allaka qaaday. Allah subhanahu wa ta'ala wa kan awooda inu aadaab karirin ka souda أما ماذا حايسكو كين قال يا أديس خلافتان أو مركب بركين بركة كله على بلادن سيو ورمي الله سبحانه وتعالى آية له سوق قد يه وعدي سيد وحوثان تان الله سبحانه وتعالى وحول نبينا أعدية إن يسنحل كسارن قال لا قران كبين وَحْوَ الْبَنَ وَحْوَ إِلَيْهِ الْمَالَيْكُدَ مَادًا مِدَّكَ لَمَرْنَبَهَا اللَّهَ فَرِيسًا نِنْكُوهَ آيَاتكَ عَلَّيْكُدَ اللَّهِ هدوس الشيطان كوه المنسي يمركاد حصوصته أثيق فدنن فدنم ايه اللَّهُ مِالدينة الله سبحانه وتعالى اللَّهُ إِدَبْ دَرُّونَ آيو آيوه اللَّهِ الله سبحانه وتعالى كبغدأو وناغ فرتك واجب كاين صارن ضمانتين وحين ان كفوا غن والدين تعالى سبحانه وتعالى كل شيء سيقواس يقواس الله سبحانه وتعالى حساب وحين اليهن عذاب درن قال لمداد ترت الله سبحانه وتعالى وحاودي سنة إنا توسناني التوفيقية إنو حمانتينغا إلى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة. قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وح عبد الهلام وح عبدينا لك سكو وحنا في عين اننا د بين اود بنو علينا يا جالنم او د بنو علينا يا الله سبحانه وتعالى اين هلوني يكذب SEDAK KANAI SHAYAT DİN TUDULKA KUWARERİ SAİ SAKOLE SAHİB BOĞU YEDİ HANUNKA OLEH NOKALEY نبي محمد وحده لهن كالمباهنون وحنا نلفرين له الجنس وأن أقيموا الصلاة واتقواه وهو الذي إليه تحشرون صلاة ناقة الله سبحانه وتعالى كبقى على نواك حقي سلايدن سو كل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق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 ما انت وده اها وها هذا الكيش نواحق الله سبحانه وتعالى وحوله يا حكم كما في سورك وانا اوغيه وحا ماقن يقيبك يا الله سبحانه وتعالى وحكيم وانا خبير حق غالا واذا قال إبراهيم لأبيه ازر اتتخذ أصناما الهه إني اراك وقومك في ضلال مبين نا بمحمد صلى الله عليه وسلم كوارى النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ركوك يرعبه ازرم وحدك يلان موحدك يلان سنمؤ اله يوحانك ارك اد يا قومك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين. نبي إبراهيم عليه السلام والسلام أتوس إن يحكمك السماوات كي يدرك سوا جمد نقدك وحق يقين سد. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أركوكم مدوبا ذي هبينك وحوارك يحدق وحونا يلكني وارربك أي مركو مركو دعين وحو يلي مجحلك ودعا لَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَإِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ نبي إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ والسلام أركض يحاوص ومغد وحويله كنوار ربك أي مركو دعين وحويله ماركوا دعين وحول له دوس الرب جيهنولني وحان كمل فلما رأى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا أكبر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ نَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ارْكَعْ وَارْكِ قُرْآنَ الرَّحْدَا صَوْمُ قَتَ وَهُوَ لَكَ وَرَبِّكَ إِنَّهُ مرك غرحلي دعلينا وحولي لقام كايغي وبريبانك اي وهذا الله سبحانه وتعالى لوذاك انساني <تصفيق> اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيف وما انا من المشركين <تصفيق> نبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام وحولي دعني وحان وجهي يا ربك يا دولكا رب بغى ابورى تو سنون قالا ده قومه قال اتحاد في الله وقد هدان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 كرون نبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام الدودين قام كيسي وحونه يدي مواحد وللدودي سان الله سغى هنوني استغى هنوني انا سنين واحد الله ولدا جنيسانن وربك وحده موي ربي سبحانه وتعالى واواسع ودنا اولى وحكستنا اوه مي الى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 وبالامن إن كنتم تعلمون سبحانه وتعالى لو ذاك الجسين لنكنا ايضا اوقع ابسرين واحدا لو ذاك الجسين واحدا لو ذاك الجسين او سن حجه السوداء وحقتهن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله أكبر الله أكبر لا أيها الإخوة آياتهم وحينوا عدينيان إن الله سبحانه وتعالى كاليجي لعابد لغنفق هذا شركي يجيدك شيطانك هنونكونا سيدي سببوا هنونكي ألا وحان الله إنا فلا إنا ربك عالم Allah subhanahu wa ta'ala ishaqa wa abu reysa mahwad ka yadul ka wahwal bana ishaqa ahaysin wahwal bana ishaqa ahaysin wa anabbaqur ka waha makane qayb wa hallo Allah subhanahu wa ta'ala wa hikmat badana khabiru wa hughalah ayu alikwa ayadhan wa haykalo inu adayin yan sidu nabi alayhi salatu wa ugu kisi قام كيسين ليس مذنين إلا عابد وحيل لك صهري حدجها ضيحة قرحة ومخلوقا ذله وأنا واحمرنا صوب حمرنا دع سداس درتادي النبي إبراهيم سداس درتادي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بركة نقضي عدي على حقيقة ولا حسم الكلا. نبي إبراهيم عليه الصلاه والسلام هندذا قال ذا كملحن حقيه توحيدك او يا دايه سذا درذا يوهل حب عيد الله لي يدي دوني سنبت قال يو يهنوا وحاك حجاني انك لكي اعبدوان جدكي وانجدك الله سبحانه وتعالى اجي حيا بيد سياد دومدي سدونا يا اني بد دونك يا اخرب الله سبحانه وتعالى وحاودي سنينا هنون إيا النباد قالي وأدونك إيا آخ هذا والله علم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إِن رَبُّك حَكِيمٌ عَلِيمٌ. فَاسْنَوَحْ جَدَّنَا عليه السلام سنقم كيسى وحان كريلا درجات كعدا دون ربي سبحانه وتعالى وحكيم علمي بدن. لَهُ 124. وإسحاق ويعقوب كلن هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين نبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام وحانس اسحاق ويا يعقوب عليهم السلام لما ان نبي نوح عليه الصلاه والسلام وقته هر عيان هنون كمدا فرعيس النبي سليمان سليمان أيوب يوسف موسى يهارون عليهم السلام ساسان كعب المرنا محسن انت وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين يا نبي زكريا يحيى عيسى الياس عليهم السلام لما أن وحيها ينقوص عليهم وإسмаيل واليسع يونس ولوط وكلهم فضل على العالمين يا النبي إسماعيل اليسع يونس يا لوط عليهم السلام لما أن وحيك فضل يعلمك وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَدَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَا هُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِيَّا أَبَيْنَا شَرِيرٌ فَرَعَارِئٌ إِيَّا وَلَعَلَهُ أَذْوَانٌ دَارٌ لَيُوحَانَكُ وَهَنُوا لِنَجِدَكَ تَوْسَأً ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كاس وهنوك يا الله سبحانه وتعالى هو هنون يا يدونه وكمد الدملس عاداي الله سبحانه وتعالى عبادي سوخ لوداجي انا وخبري وهي عمل فلان اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هاديك الجالوبان لقواسير مكاتب وحنو وكالان لقومك الجالوبين المسلمين ملائك الذين هدى الله فبهداه مقتده Allah asalukum عليه أجرًا إن هو إلا ذكر للعالمين. Kuasankasoscha Quran لا اله الا الله ايها لا الا سبحان الله وتعالى وحوسي نبي عليه الصلاه والسلام حج حجوا سي كيس حقا وعد يعلنا سبحان الله وتعالى عد دون عيو كريال وانا الله الحكيم وعلم بدن Allah Subhanahu wa Taala uhuun nimeyehanuni. Lema Nabiye disa jarahan Nabi Ibrahim عليه الصلاة والسلام uhuusiyehisagoyin Arhur Ishaq Yaqub عليهما السلام أنبيا ذوي الله سبحانه وتعالى هنوني والنعمة وحاكلا وكمدا النوح يا فرعيسة داود سليمان أيوب يوسف يوسف موسى هارون عليهم السلام سدا سكلا عيانا واب المرنا محسن زكريا يحيى عيسى إلية استمانته وحي كمديه صالحين تا İsma'il, Yasah, Yunus, Lut alayhimusselam Daman tad wahan ka fadil lai alam ka kalih Allah subhanahu wa ta'ala Daman anbiya da'u sohshay gayi wuhu Farayina iqad anjit katosan وذا الله علي يعدي الله سبحانه وتعالى عبادته ساحت كل لوذاك السنه عمل كاد وبوري الله سبحانه وتعالى وحا ودي سنه انه ان غسوجت كانونك يقاعد النبي يا صالح انت لك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر شيئ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى 124. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 125. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ث ذَرهُ في خوضهم يلعبون جاارضوا على سبحان وتعالى أو ميسًا قدر ان قدر انتي أ مضنا مركيده على محمد وصل الله عليه وصللم وحظ ضيعكُ صدشيين بموس عليهه الصلاة والسلام Issa ga dat kanur iya hanun wa odiya laysan warqada atmujisan od naqarisan wahbadan wa hanal layl barwa haydan garalayn ilinka iya adaya shin <تصفيق> نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحضر الله سودك مركزنا استغدتك لنباشده لا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان وا كتابا سودا شني أبركيس أورمين وحكي رئي. وحكي رئي إن أوجد تدمك يا دنيا دلك و الرمين كوار الرومين اخرو وحي الرومين قران كسلا دان و الى ال ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سينزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطون ايديهم وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون يا كدن ببذن عدى الله سبحانه وتعالى كبين أبورتي أمتين والله وحيوذة إيادون لو وحيون وحبا يا عدي دعلا وحا سودتي وحا الله سبحانه وتعالى سودتي يأوكلي Nabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadza ra'ak tamarkay dalimin tusakarat ka galida kusugayhin malaikatuna kudhi malaikatuna kudhi yaqutah g'amaha bihiyan anta wahalayn ku abal marin azabullah سببتنا واحدا لك ده حسن حقد الرأي كوي ذنكو ويسكو آياتك على ولا قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وَثَرَكْتُ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَامُعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وَمَا نَرَامُعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون وحدنتم اعدان انكم كلينا سدان انكم ابو الر مكه و وحدن كتمادن وحال ان كن نعمي عيني وحدن كتمادن وحال ان كن نعمي لا غدا شيء ان ملك ارقناك شفي عيال <سؤال> كنية سيغانيسان إني شركيه وحانا قعي وحانا دمي حرير كنين وحانا إذن كدومي وحال سيغانيسان الله أكبر الله أكبر لا ايها الاخوة ايضا وحاينو عدينيان سديسا قالده قدرين الله سبحانه وتعالى قدرين تومدنا قالده وحايني رهدين الله سبحانه وتعالى وحبكما سودك بشر بن آدم مركاس الله سبحانه وتعالى ودي موسى عليه صلاة والسلام يأكو سودكية كتابك توريد كتابك توريد النور كي يهنون كسدي قالده سيوركود وقيمة ملها. أيها الأخوة كتاب كقرآن كوا كتاب ركيسنا الروميين حقيقة ريا وانا كتاب دتك اللوجدجوا وانا كتاب دتك اللوجدجوا كومعلنت قيام الروميسن انبان الروميين وانا كوا سلادا علاليه ما نجرت عد كدل مبدن كوا الله سبحانه وتعالى كبان عبور تيده وانا لو وحيه ذي يذن لو وحيان Kowa si ho ya su gaya bena burka ya la kubena burta niya kibr kai ayadaha lak kibrandartis ayadaha Allah subhanahu wa taala o imanisago karigi saside Allah wahba karan بل ولي بوحاء يا حرير كي اي شيغان جيرين ميل لا عينك وسودان قالدي نعوذ بالله من الشرك واله الله سبحانه وتعالى وحا وديسنا ايمان لبا وحانا كما غنقلنا شركك يا اهل الكيس هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ الله سبحانه وتعالى وَكَنْ جَهَ عَبَّ الدَّمِرَهَا إِيَتِمِرْتَ وَحُونَ كَسَبِحِيًا وَهُنَاكَ السَّابِحَةُ وَهُنُول وَحْدٍ تَي وَحْدٍ تَنَوَّحُوا كَسَابِحَةٍ وَهُنُول كَاشِ وَلَا سُبْحَانَ وَتَعَالَى إِ حَقَّبَ إِلَيْذِنْ كَلَّ حَقَّ فََالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ والقمر ذلك تقدير العزيز العليم الله سبحانه وتعالى واكن ابو ريفتك كان يا له هدانك قرحدا يا ضيحك قرحدا يا ضيحك واهلاق حساب صدتاسنا وما ملكه سبحانه وتعالى يا عزيزك يا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قَدَ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الله سبحانه وتعالى وَكَنْ إِذِيَّ لَيْحُدُّكَ أَذْ أَوْقُتُوْسْتَ أَنْ مُقْدِكَ بَرِّكَ إِيَّ بَدَّ وَحَانَ وَحَانَ وَعَدَيْنَيْ أَيَضَهَا سبحانه وتعالى إِذِّي وَحْقَرًا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الله سبحانه وتعالى وَاكَنِدٍ كَعْبُوا لَيْنَفْكَ لِيَا آبِهِ إِنْ أَذَنْ إِذِينَ لَيَّا لَيْسُقْنَانْ ادين ايا ليسمنا شيء هياش وحانو عدين ايات الله سبحانه وتعالى عندي وحفاي ميسا وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به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 نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه Ozlur, İla thmeri, İda, Athmar ve yengi. İn, Fi Zalikum, La ayatil, Qumi, Yaminun. Allah, Sıbhan ve Teala, Wa kenkelsödchiya, Waka soo dhulka kasodasha aananno kas so saarna xaggiisadoga aagaaran. Doga agaaran oo kaso saar Romido istulsaaran tibirtara fiddaada waxa laamadow. Beerana waan ku soo bixna inabsay tu rumbaan qaari suagiya qaarani su ke ba. Firiya midihi samarkumi dal ta sina alamamad ba oouguusugan kuwa wa taala rumayd. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ جَعَلُوا وَحَيَّ الله <سؤال> سبحانه وتعالى وإيا لشرك الجن أيسجا أبوري وحينك شاجن وحينا الله سبحانه وتعالى كشيغن بين ويلال إياق قبل وإياق وغين الله سبحانه وتعالى كن الزهن يحيون كسر يا وحي الله أكبر الله أكبر لا Eyüha'l-Ikhva'a yada'an waha'inu adayna ya'na woda'alla subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa kan wahwal ba'abu ra'y miraha timirta wa ana kan waha'an nol Wa ana kan kaso bihiyya waha'an nol wahdin tay waha'din tayna kaso bihiyya waha'an nol Egalo'i haqqeba haqqa la'idhin Allah subhanahu wa ta'ala wa kan kadhika habenki midlagwa hasiruq wa rahdha iya daya khana الرحضة <سؤال> يذيعها لك واحلا حسابيو الله سبحانه وتعالى وكنت ككابوري بهن آدم كدمنا وجنّع مايا خيرات كدل ك كدمنا وجنّع خيرات كدل كك صبحت عسنا وحي كدمنا وجنّع مايا خيرات كدل كك وحي آيد أطاي على الرميي لكن جالد الله سبحانه وتعالى عبادة ديساء يشن الله وداكيين وحينا كشيغين إنو عرور ليهي وحي كشيغين إنو ألا عرور ليهي الله سبحانه وتعالى وكأن الزهن يوحك استوحو معنو الله سبحانه وتعالى وحا وديسنا إننا إنو حقا إنو قصة, قصة شركيا هذا والله علّم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى وكان سماواتك يا ذلكا سدائس عروره وسغنان سدائس عروره وسغنان استغون لا حين هاوين او الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل كاسوا ربنا ملاك رئيس السماء عكلا حقل أبو عابدو وأحكس تنيسجا أبو رئي عابدو وأحول بنى سجا وكيله إلى عليا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير Allah, Subhanahu wa Taala, makkoban arjyalkı istega sakkoban arjyalkı, istega alana Subhanahu wa Taala, u arka al masar, arka dun kovan u ap أنا عليكم بحفيظ نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا دهضا وحا حق <تصفيق> ربكين إذن كيمي حجوين ادي أركتا وقعنونتا نفتي ساومبو واحتراء ادي كاين دباشر نفتي ساومبو دبي آنقنا مئه مدئذن إلال وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون سدا سيان عقدنا اوعدينا اياتك انى دها واخرس تاينا ان نعد اعدينا اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين نبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى وحلقاك وحيودي حق ربك ما نتشر الله سبحانه وتعالى إذا نهينا حق له عابدك نجيس مشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيضا وما انت عليهم بوكيل الله سبحانه وتعالى هذونا لبا لنا وداجي عبادتي سعيد كلا Nabi Muhammed'i Kahraman'a al-Nayyalin ila aliyya wakilna kamatihit ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رَبِّهِم ربهم ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم نَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ها يا نوحا جالد ولك سكوا عابد امركاس يغنى اي عيان الله ويغنى مركاس اي عيان الله سبحانه وتعالى هل نمي علم العان سدا سيان امتك استغق Merkezullah Subhanahu wa Taala O ve Rami ve heisemin kiran. Ve aqsemu bilahi jehde aimanimle injaathum ayaetul la yu'minun bha. Ul وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون قال لدي وخيك دارتين دارك هذ يسو غادوا ايدي الى وَاحَدَ عَلَى آيَاتِكُمْ وَحَجَرَانَ الْاغْتِي سَمَخَ سَيِّدُنُ وَغَيْسِيَ هَذِهِ آيَاتُهُ غَادُوا إِنَّ الرَّمَيْنَيْنِ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَخَانُوا قَدْ قُلُوبُهُمْ لِيَارَ قَوْلَ سَيَدَيْنَا الرَّمَيْنِ الْمَرْكِي هَرَبُوا وَخَانُوا وَخَانَ كَدَيْنَيْنَا إِيَّاكَ قُورِئْسَنَ هَذِهِ قَوْلَا الله أَكْبَرُ, الله أكبر لا Yühal İkwa yda Wahi no Adiniyan Allah Subhānahu wa Taʿāla Wa kan ta aburis mawat kaiyaduka mana lah arriya haweni bil Wa kan wuhul ba aburis wuhul bnaq. الله Subhānahu wa Taʿāla Keligi āyan mudanin la abudu Allah لا كان وحو البارك يالك كوكبا الله سبحانه وتعالى الدنيا دلقما ارقاي سجع سوحو الله سبحانه وتعالى وكان وحو البوق خبيرك الله سبحانه وتعالى وحو كلو انه عدي حقي بال عاذا وحو كلو قدنا انه حق <تصفيق> لك يمي حقي عدي هن انت ينفعي عدي كائن لبيشنا إياه دعي محمد صلى الله عليه وسلم ما أهم الله سبحانه وتعالى سد سيون آياته سوى عدي يا سيء قال ذو أدلها وآخر سيء سيء قال ذو أدلها النبي محمد عليه السلام وآخر Nabı Muhammed a.s. Ra'ıhi Lajou wa hiyul Malačir Allah hak Lajou Allah waḥid kahin. Mushrikin tena kajisu. Ayuha lıxwa ydan wa hi kano inu adine yan ina la ayn wa Allah wahid, سيئيسن الله واحد كا حق در اوغو عايين امت كستان وحا عمل كذا حق الله الله الله بن مركاسو الله سبحانه وتعالى قف كستا اوغا ورمي وحو سمين چيري جالد امار كا يرمت ملحن قادة وحا بالله الله بان داري يحدى آياتنا ايمان لحايد حق وان رمين لحايد لكن الله توفيق لي يا هنون كجر مريي وقلوب تاليه ارقود قديه مركاساي مركاساي ورير يا حد قلوب نحذب باشين الله سبحانه وتعالى وحا ودي سراي ناهد وقلوب تن حققوا السجاء نجل الى يا حد قدبك يا جوهرك هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولو أن نَنَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يشاء الله إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون جعل ذا عدان كسو دا شن ملائقو منه حَقَمَيْسًا رُمَيْنِ إِنَّ وَاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دُونَ مُؤْمِنٍ لكن أَنتُمْ ضَلَّ بَعْدًا وَجَاهِلِينَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شاء أَرَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ سيدا سنغوي الا لنا بك شَيْطَانٍ شيطان انس لَهُ له وقارك وقارك كلو وحيون وقارك وقارك كلو وحيون هذا لدوبي اللَّهُ درت الله سبحانه وتعالى ولتصوى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون يا سيارو الى تقلوبتك وانا اخر الرمين يا انك الرال نقدان يا انك الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ مَا وَعَدَتْكَ اللَّهُ إِلَّا يَا أُدْنِي حَاكِمِ السَّبْعِ دِيسَ وَكِتَابَكَ أُولَ عَدَاي كوان كتابك سين لا يحيين ان قرانك لا سوت دتي حق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وحيك تامنغت كلمه انك رب غير لي عدال د قال لنا سبحانه وتعالى وامق البذن علم البذن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون Nabi Muhammad sallallahu aleyhi ve sallam hadada deyada waha dulka kutsukhan badankoda waha ikadu mincitkalle mana raha'yan waha'an marahin wa bena alayyal. ''İn ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين'' ''Rabbك سبحانه وتعالى عيّا أقعد كلم جدك سيسا قانا أقعد هلونسا'' ''Faكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين'' وَنَوحٍ مَجْعَلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَقَوْحُسَيْ هَدَا دَ آيَاتِ كِيسَ رُمَيْنَيْسَان وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ مَحَالَعَنِ وَيْدًا وَحَمَقَ <تصفيق> عَلَى سُبْحَانَهُ وَالْتَعَالَى لَجُحُسِي سَقَالِي دِينَ عَدَيَ وَحَلِي دِينَ كَرَّابِي وَحَلِي دِينَ إِنَّ أَبَا هِدْرَنُ قَبْطَانٌ مُوَيَانِ وأحبذا وحيك من دتكم ولول علم الدار ربي كان وأقيه كوحد جدبا وذر ظاهر الإثم وباطنه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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ وَحَال مَا جَعَلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَجُحُسْنَ إِلَّا وَحْمَالِ شَيَاطِينٍ Şeytanın tuhafı upiyor ve Şeyh sahib kader seyidin la murman. Hadda da piyadan odmeksanla vahabnu kalesan müşrikin. Allahü Akbar يا الإخوة أيضا وحين عدينيا ماذا حدا يقعدا <تصفيق> ضع يسدي حطا أديدا إنتو ضبطا نوا جاهلين ماذا كلا النبي كاستوحوا لها عدو سوكر انسيا جني أو وحش شجع اللهم سبحانه وتعالى وح فري النبي إن إنو كفوا دورك قالا ضع ما نمد نعذانا سوابتوا يسجادتي كتاب كهداه قران كا يهوديا النصارى ويؤيهنوا قران كو كسودگه حق الله سبحانه وتعالى او سنشكيكو چر شرعق الله نغو دنياه اسغورن يا عداله ما لا الله سبحانه وتعالى وعلم بدنه وحوال بمغله هيا دهان وحي كالوه <سؤال> ينو عديني اندتك انتي سببدا هده اللي اده وحي كورسيه باده النمو اللان اغ ادباد هنوني الله سبحانه وتعالى وحو ينو بنييه انان عنا وحي مقعيس الله وحسي وحي حارامهنه وحي حارامهنه اللي وانو عديني وحي اللهم سبحانه وتعالى اوجيهك واحد قدبي ايضا وهي كلو انه عدين يا ان لغفغاده حمانته تن موقته قرصانيه ان الله عنين يا ان الله وحيان ما جعل لقو حسن رنتس او فاسق الشيطان يشق الشيطان المشرك لما عينا قد والعياد بالله الله سبحانه وتعالى رخا ودي سن الله ونغب بداديه حمان تيا جعل لماذا ما لانجك هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس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 ما لمدّ مدّ مجدك لاحتراء كبد خائن سداسى جعل ذلك لجُرحي وحي سمينين وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرمها ليمكرو فيها، ليمكرو فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. سيدسان وجالك استأجروا المجرمين ووينسيا الدخلة وحاجو دكران ما لا دكران وحلفتوا ضعهين مسحوجا. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أُوتى رسل الله. Allah'u a'lamu haythu yaj'alu risaletah Sayusibu allathine ajramu soğarun inda Allahi Wa'ذاbun şadeydun bima kanu yamkurun Markay ayat soğukarda qaladu wa hayda harumayn Mainno ila narokaya nawihuyla siya rusuşi ala الله سبحانه وتعالى ينقم شويا للرسالة سوى حال كلدي وحال كلدي كوي مجرمين تها دلي الله عذاب درن وحيد ذكريا درتاد فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الله سبحانه وتعالى عِدُّ هَنُونِ يَوْحُوا وَاسِعِيَا لَا بْتِيسَ ادُونَ نَاءِنُ بَادِيَةَ يَنَوُحُ كَيْلَ الْلَابْتِ سَعِيدِ سِيدِي اسَغُ كُورِي سَمَاءَ سِيدَا وَتَعَالَى وَيَا لَيَحُ مَا حَقَّ الرُمَائِلِ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ قد فصلنا الْآيَاتِ لقوم يذكي ذكرون وكاستذكير ربيك ااوتو سناياتك واخانو عدينا العدي وحسوسا لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وحين المديه دار يقرل بدقلي ربيك تاس الله سبحانه وتعالى ايا غرغاراهودا واخى عمل سمعناين درتيس وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ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 إن ربك حكيم عليم نبي محمد صلى الله عليه وسلم حصوصا ما لنتو ألا كل من دمانتوت كنا بهي كولنكا كنا بهي كولنكا جنة يواتبا ستين باضيين تإنسيقا وحيدهين ساحي بدود أو إنسيقا ربكا نو قاركا نو قاربوكو شقيستي وحارا قابني أجشاد مددى أبنو سميسي مركز الله سبحانه وتعالى كويل النار باهيات كين لا يدن كوكواري دحدها وحول الدان الله سبحانه وتعالى وحكيم علم بلن وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون Seda Sayana Ogu Dikra'da alaminin taqar qaqar qaqar qaqala waha yi kasibadaira samayin derted Allahu akbar, Allahu La ilaha illa Allah Ayyuhal Iqwa yadahan waha yinu adayin ya iddi anunsan ya iddi kusugan waddii hanoon san waxay la mid tahay cidna lahayftin ku sauta addii kalana waxay la mid tahay waddii kalana waxay la mid tahay cid muddu ku jirtaa oo ka baxaynin danaa kalana meel ka ka ayaa Allah subhanahu wa ta'ala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Ayyuh haqqa uwasiqya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Ayyuh ililiya Oka liga sidiqaf Sidiqaf samadha fula Ya oka lashidas Ayyuhna Allah subhanahu wa ta'ala Udullaya kuwa anhaqqa rumaynin Ayyuhal ikhwah Allah subhanahu wa ta'ala Uuhu kala aya daha ninogu hadainya Yajidka tosan uddiqa hadha نزلت كتاه سنعدي قاده وحيا الاكتسمد انت عايز الجنه دي سننتقيامنا الله سبحانه وتعالى مالنتقيامنا الله سبحانه وتعالى وحوك من جن جيكبر اي يا عيسى دد دهركدبنا دد نار تأيي قلي وينكواري وحو الله سبحانه وتعالى دون موياني الله سبحانه وتعالى وحكيم علمي بضن الله سبحانه وتعالى وحوكو صليدع ظالمين تظالمين كالعدن بيقى يقال اندرتز الله سبحانه وتعالى وحانك مغان قلينا دول إيا ظالمين تعلق فرطي شركوه دا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي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 أنفسهم أنهم كانوا كافرين. جن إيه يوم يسند إيمان الرسول إيه كملاقي إيه كورم آيات كي جئي إيه كنادجأ إيه كنادجأ لك فلان وحين مرق فر إن وحانا نبدأ يقول لك رئينا لشدواء الدنيا ذا وحينكم ركفور إن افتوضا إنا إجال أهايان ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون أرنت أسنواء نوسا ربك سبحانه وتعالى حلاج المقالة ظلم درتي ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون أتكستنا وحيلنا في وربك الغني ذو الرحمة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 رَبِّكَانَ سُبْحَانَهُ وَتَّعَالَى وَهُدَنَّ حَرِيْسِ بَذَنْ هَدُوا الدُّونَ وُئِذٍ بَعْبٍ وَحُونَ إِذٌ كُبَدَلِ الْجَلَاشِينَ وَحُونَ إِذٌ كُبَدَلِ الْجَلَاشِينَ عِدُوا الدُّونَ سِدُوا إِذٍ كَابُورَي فَرَعِي قَامْكَلَ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ وحليذي يبوئوا إيمانا لنا سبحانه وتعالى مع جسك الانكرتان قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون Nabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam va hada la qawm kaygi au ku amel falasid inna sanawan amel faliy وَحَنَوْا غَنَائِمَ تَنعِيدَ عاقِبَةَ الدَّنْبِ أُدِّمَ بِإِسْدَالٍ لَسِيَدِ سَبَبَ الَّذِي بَانُوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَإِنَّا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إلَى شُرَكَائِهِمْ سَأَمَّا يَحْكُمُونَ الله سبحانه وتعالى وحي قال دعاء جل قي بح وعبر بير وَحِينَ دَهَنَ كَانَ اللَّهُ إِسْكَالَ وَاسِدَ الشَّجَعَانَ كَانَ وَحَاءٍ إِسْكَالَ شُرَكَ ذَوِي السَّنَمِ يَذَّ وَحَسَنَ السَّنَمِ يَذُوَّ اللَّمْجَ قَالَ وَحَاءٌ اللَّهُ سُوَحُ قَالَ سَنَمِ يَذُو ذَوِ وَحَاءٍ وَحِيْحُ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. سدا سيئا وققرحيا شركا عدويا شياطين تو إن بدنا أو مشركين تكمل الدليل دعور طالع يا سيء على عن أكن خلدان دين تارة عدو الله دونا ما يستمعين. Nabi Muhammed sallallahu alayhi wa sallam istagattak iyaka iyaka wachayban aboran وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم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 سيجزيهم بما كانوا يفترون وحيك لوده انت وان نعموله هي باريبا أوسا كقودا نين حدام دوننا مويين واسدين شاكتين هي النعموله لحرمي دبر كذا ان لررتو هي حسين بين أبو رشدرت هذا الله سبحانه وتعالى وحوكا بالمرن وحي بين أبو رنين. وقالوا ما في بطون هذه الأعاب خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإيكم ميتة فهم فيه شركاء. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم غَالِ دِي وَخَيْدَهَن وَخَا كُ جِرَا أُورْكَ نِعْمَو لَيْدَن وَخَي غَارُ تَا الله سبحانه وتعالى وحكوا أبا المرين تلمان تولى ألا نوا حكيم علم بذناء قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتران أن على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وحاد بحانو خسارك ودري عرورتو لعقل حمدرتان يا علم لآن يا علم لآن ونرى بيوحو الله سبحانه وتعالى كوارزو غيبين عمور شاء الله درتان ويباديو بين ويبادي الله أكبر الله لا إله إلا الله أيها الإخوة إن الأخوة إنه الله سبحانه وتعالى ويدين جعل ضمال تقيام إنسي إنسي يجنب إني أتمي رسول الدكتة إيا إنكلا مركز سيسكن مركعين إني أتمي رسول الدكتة لكن وحيك كدك من الدنيا دي الله سبحانه وتعالى مهلاق أمدوساً أدرين هنونية عدو البنى وحيلا ذهي الدرجة وحيكسبتها لنا سبحانه وتعالى مهل ماما وحي داتك سمعين يعني. رد والبنا وحيلا رهي درج وحي كسبت يلنا سبحان وتعال مه المام وحي دك السمايين أيها الأخوان اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ الْحَرِيصُ الْعِدُّ الدَّنَانُ وَهَلَاجِ أُمِّكَ لُوكُ بَدَلِي مَا نَشِرْتَ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَالٍ كَرْتَقَفُ الْبَنَاءَ دُوَّحُ الرَّبَّ السَّمِيعُ آَلَى آَدِيسَ دَالِمْنَمَلِيبَانُ Ayatan wa han kala ka qadalayna humanta siday gaaladu ugu qaybiyeen halahade iyo beero subhanahu wa ta'ala iy asnamta ay aabudaan iyada siday sanamiyad oo ugu qurxiyan gaalada Allah subhanahu Ay o halaxwa galado way khasaareen oo haysku dar saban ina yarurto dilan allana ku beena burtaan wuxu subhanahu wa taala ku arzaaqina ay nafto dad khariman yagoo alla ku beena buranaaya arintaasna waxay ka qalen baad nimay hanoon subhanahu هذا والله علم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حَصَادِهِ ولا تسرفوا innahu la yuhibbul musrifin Allah subhanahu wa ta'ala wa kan subhiye beeraladhisay kuwadhisnay yatmir yatlal yatlal ukaladwaye waxaa laga cunaya mirihesu yasaytun yarrumani مليه سكان مركوم لبحي بحينا حقيقة سكدا مالنتلجون هنا حدقتنا هنا حدقتنا اللهم سبحان وتعالى مجعلكوا حدقبا ومن الأعوام حمولة وفرشا كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين. الله سبحانه وتعالى وحوكا بور النعم ولا إذا حق إذا مد الرطة كان عن وح الله سبحانه وتعالى عندك أرزاقهن لا سَبَبْتُ عَشَيْطَانَ كُوْحُوِذٍ يَهْيَعَ لَوْقِينَ عَدْ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قُل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. نعم لا إذا على إذا إلى ما لا بد أن لا يورى ويعلم إياه. مثل لا بد أن ددك مساواة ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قُلَ اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ مَاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ 119. ومن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يال انا الله باكيا مي دالودان الله با واحد داما لباد الله بيو الله سبحانه وتعالى غيب مسكو ددي مسواحه اوركو ددي كجيره مس مركبك هيدن مركو ايدن سبحانه وتعالى سداس يا سكد المبدن عيد الله سبحانه وتعالى كوبين ابوره تسي وبعض الله سبحانه وتعالى مهنوني قام ظالمينا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الإخوة آيابا وحينو عديني النعموينك يا خيراتك دلقك السوبحة وإنسك كذا حق يدلق بحيو Allah, Subhanahu wa Taala, uhu ina fariya ina inan hadjud bin allana mecta leku wa hadjud be. Seda kalan nimalayda wa ha kamilku wa lharra tu ayku wa yirir. Allah, Subhanahu wa Taala, uhu ina fariya ina inna uhu ina juar zaaq iskana ila linnu. Iskana ila linnu ina arthana waddu inkashidan kusabutu al ku huina yahiyadu uad. Aydan waha yi kaloo inu adayna yan jahil nimadi arbedi islam kakor <gülüyor> waha ina haran timeyyen. Waha ina haran timeyyen hulaha qar kodu jayt kodu na wuhu waha ina idatka kadumiyyan. Ina idatka subhanahu wa ta'ala mahanuni ya Allah subhanahu wa ta'ala wahaan wa idisana ina jidka tosan wahaan kamagangala ina jidka daaliminta هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق فإنّه رجس أو فسق أُهِلّ لغير الله به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاة دعلا كمهل وحي وَحْكَ وحي لئي وحي وحي وحك عرمان وحك عرمان عدّي حنيسة أونكا هين باختقى ديقى بتاعيه لبك الدوفار كنجاسدا قف كيس باهدرم بعد إستغند المية حد بسماني إني جل سبحانه وتعالى وقدم بالدافع ربي جل سبحانه وتعالى وقدم بالدافع نحرس بدن وعلى الذين هادوا حرمنا كلذي الذي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناه ببغيهم وإنا لصادقون كوا يهودا وحانك حربني وحكستو عدله لا ضيع د جنا marka laga reebo wa xayda ku qaadan baruurta dabar ka amaa jirta ama la سيدا سيانة كوابل مارين ليهود الدلمغوره درتيزرن باناشاغينا فان كذبوا كف قربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين نبي محمد صلى الله عليه وسلم هدايك بينيان واحد هذا ربي وان حارس بدنه لغى علي عقاب علي سيقوم كالمجرمين ذا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا ابانا ولا حرمنا من شيء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 ku we galobe waxay dhii aad u ala doona maadaa galobe annaga iyo waaw yaadanno ila ay ka dadan yahay iqaabta annada nabii muhammad wuxuu hada dhadaagtina waxaan قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحضر الله عيسك لا حُجَّةً وَإِنْ هَدُّوا الدُّونَ لَهُئِذٍ هَلُونٍ لَهَادَمًا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ نَبِي مُحَمَّدٍ وَحْدَهُ ذَلِكَ مَا خَرَجْتَ إِلَيْهِمْ مَخْرَجَاتِ فَرِئ إِنَّ, إن اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَبِّكَ حدّين مرّك فرّا لها مرّك فرّا لجرك هذا هن هذا كوا بيني عياد كأنّك كوان مال إنت آخر الروم الرب إيجونا ربّ جود وحبا إلا سماه. الله أكبر الله أكبر لا Ey lüks ve ayrıca o günlerden çıkar kimi ve o piyasada Allah'ın lâkârri meygunid o da o günlerden çıkar kimi ya wa fi laqaw qawra wa khan mag'a allahi qofkiisa darura wa qabata unaysa go dulmi isagon dulmi ya had gudud midna الله wahdiba kumajiro allah subhanahu wa ta'ala wa dam biddaf bazana naharis balan ayra wahan kala ka qaadanayna sidu Allaah subhaanahu wa ta'aalaa wuxuu ku qabay oo ka xarnabay hilibka waxa u dhidda laa iyo baruurta laa iyo aadiga marka laga reebo waxa dhawarka kaga yaala iyo ur ku jirta ayaa waxa la faha la socda Nabii Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam hadday kubbeeyan Yahudiya gaalada waxa dadaa waxa dadan xaliista Allaah waa waasiq Allaah subhaanahu wa ta'aalaa ma jiraa ciqaabti saacid hor istaayi karta ايوه الاخوة <سؤال> قالتو وحي حجيسنين حجيوين بين او حمين تاي أي اي اي وحي ليهين اللو او تشيدا ايضا هم وحي كالوينو عدينيان حجيوين كبين تاي حجيسنين قالتو وحينا الشيكتين حمين تاي سميين اللو او تشيدا الرالي نوو كي الملك تير سنين Allah alla na iskale hujjada dabta hadduu doona na dambantii udeen haloolin laha ayo hal ixwa galad hujjo ya makhraati taana oo mahaystan bentay alla sallallahu alayhi wasallam, baini, say, Allah Allah wa sallam raa'in hawa galada beenise alla wa هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا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 Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kala yaan duushayna ku akhriyow waxa la idinka xarimay wa in subhanahu wa ta'ala ibadadi saaxad kala la wada chin in labadaw walidna oo sabal هَٰنَؤُذُ وَانِلَ حُمَان تَمِدَّ دَمُ قَتَايَ مِدَادَ خَرْصَان بِهَٰنَ دِلِينَا النَّفْتِ عَلَى الرَّيَبِ إِن حَقَّ دَرَّ لَوَدِلُ سِيدَا سُنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِبْن فَرِيسِيَاد وَحُقْرَتَان وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَالصَّوَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ هَنَّ وَدَوَانِنَا حَالَهَا جَانْتَيْنَ سِفْعَيَا لِيَسَنْمُوَيَا نَإِنْتَكَقَنْ جَالَانَ دَما يَستِرَاؤُ تام يَا لَمِيسِد دَ يَمِسان كَسِ عَدَالَة كُمَا كَلَفْنَا نَ فِي وَحَيْنَهُ وَلِن هَذَا هَذْلَيْسَان حد عَدَالَة سَمَيَ قَرَابَهَا هَاتِ بَلَنْ تَأَلَنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَيَدِن وَأَنَّ هَذَا صراطي مُسْتَقِيمًا ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم والصاقون به لعلكم تتقون. كاسنا وجدك كتوسنا الراعه نال راعينا وداين كام مركز ويدك لك جايدك الله حجدك على. سداس يون الله سبحانه وتعالى الله وق ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لعله بلقاء ربهم يؤمنون نبي موسى عليه الصلاه والسلام وحانس الكتاب كي توريدن لاغاردن باستيري وحواناكسن وحول بنا عدين وحول بنا عدين سبا حنون يا ناريس سي اي لكولان كربي غا الله أكبر الله أكبر لا أيها الأخوة <سؤال> يا ذا وحنا كقادن إن لا دردارك إلا إن لا دردار ما يوحانا أجوه ريا إن إن عبادا ذا الله إدك الله ولكن إيا إن لا بد إحسان فلا عرور تنا اللّدلين إذا لجبا يقاشو إيا إن لجفج هذا حمانته إيا فاحشة مدة مقتا إيا مدة قرصان إيا إن لفتح قدر اللّقدلين حالها قانتنا الله إسك إلى أي كان قلنا وكحوجستن يا إن ميسان كيا كيلها سفي عن الله بعذ عدالا دنا لا جد عدالا بلنتنا لا أفيه أيها الأخوة وحجابها سوى جدك اللو إنا رعلوا إسكنى إلى لنجدك شيطانك والعياد بالله دردارا كأصنا وحوان في عدي عقل لوانا دنا قادت الله لكب سبحانه وتعالى Nabiyye Nuna sallallahu aleyhi ve sellem hu inu adaye inu yajitka tosenmitkeli ajitka ya şeytan kulabadan yahiy Allah subhanahu ve taala hu siye Musa aleyhisselam kitap ka Torah yada wahkastelgu adaye yada wahkastelgu adaye الله سبحانه وتعالى وحاوه ديس لئنا إنه إن غسوه جدك توسن إنه بعد يجدك شيطانك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُونَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ كَنْوَا كِتَابْكَ قُرْآنَ كَنْسَوْدَشِنَّ يَيْبَرَكَ إِسَنَيَ الرَّاعَ عَلَّهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَبَّقَ سِعُوِيدٍ كُنَّ حَرِيْسْتُ أَن تَقُولُوا إنما الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ سَيَعِيدَانِ <سؤال>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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجَزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سوء الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ اما ايضان او دهنا دينا لغو كتاب وحاناها الله انكو وكاها نونسني اغا وحا ايضين كييم حق <تصفيق> ربكين حجادي اهلوني النحاريس مالجر تعيد كدلم بدن عده بيني سي آيات تعلق <تصفيق> وكا وَحَانَكُوا أَبْعَلْمَلِنَا إِنَّا كُوَكَ جَيْسَدَ آيَاتِ كَانَكَ عَدَىٰ أَبْدَرًا جَيْسِكُوَ ذَدَّرْتِيسِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 قل انتظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ جعل ذم موحي سُقياً إلي الملائكة أتماده أما الله سبحانه وتعالى أجماده أما أي أجمادان أما أي أجمادان آيادها ربك قاركو مال انت آيادها ربك قاركو أمان إن في وحبه أم ترتئيمان كذا إيادان هري الرمين أما أنك كسبا أما أنكسبن الإيمان كذا خير وحابذا أن لا بمحمد أو سكان لا قنوات سجينا. إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَ الْأَسْتَمْنُمْ فِي شَيْءٍ. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون نبي محمد صلى الله عليه وسلم كوكك لتجدينت وذعين نغذيك وحكم من متهد أمرك الله سبحانه وتعالى يا إسقلي مركز واج ورم وحي سميناين من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجازى. لا مثلها وهم لا يظلمون ادي وانا اغلك مادا وحيلها كتبل مدا حماله مادنا وحا لا ابل مر مدلا مدا أَدِّي حُمَالَةَ مَعْدَنَ وَحَالَجَ أَبَا الْمَرِينِ حُمَانَ تَهْدَمْ إِلَى مِدَالَ مَنْدُلِ مِنْعَيُوْ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينٍ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وما كان من المشركين ناب محمد صلى الله عليه وسلم وحادى ربك اي و هو اغناني يا جيتو دين سوقنا دين تي نبي إبراهيم عليه الصلاه والسلام سبوتو سن اون كميداه المشريكين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نبي محمد صلى الله عليه وسلم دا دا دا دا دا وحاد هذا صلاه ديد اي وحا جورعي لاشيد اي غير ديد بالا الله سبحانه وتعالى اوه ربك عالمك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله سبحانه وتعالى مجرت إلا وذاك تعرمها سدا صان الله إفريعانك أنا أغريع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 ثم الى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نبي محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم وحاذا ما وحى الله سبحانه وتعالى كسهل ايان لكدغان سج الله سبحانه وتعالى وحول بالرب واهلف كسنا وحي كسبتهم بعد شهر هذا نفنا نفك لدنبك مقعد حق ربك إن بانا ليدين سعالين مركز سبحانه وتعالى إذن كورم وحاديسك ديدان إذن دي كخلافيسان وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم İnna rabbaka sari'ul iqabi ve innehu laghafurur rahim Allah subhanahu wa taala ve kenzin keleku ve wa ala qar kin qar kasara mariye ku imtihara wuhu Nabi nabiy muhammed sallallahu alayhi sallam rabbiga wa iddagdagta iqabti suwana dambidaq taban allah Ayyuha l-ikhwa ayyahe wa hain wa adainiyan kitab k Quran k wa kitab barakeesana yajibtain in la ra'ou in la ra'ou sialla sabbana wa Taala la qabqu sidda k al Quran k kareem k wa hallosu so, da chiya sian haddou da, Allah dadki kitaban laguna آديس كتابنا لا سود دتشن لها ان لا جا ايا كهن سنال لحاين الله سبحانه وتعالى وشا جايني حجيش اوغتمي حجاي يا هنول يا الحريص ما لا ترتعد كدل مبدن عد اعياتك على لبني سيو حدنا كجاستك عذاب درنا يا الله ابو البال مارين أيها الأخوة إذا وحناك قاضي إن عقل حمدا قال <سؤال> الله <سؤال> إيه سيد السدتين ويهدوا على علي ويهدوا على علي دونا جرى يس وحبترين إيمان كعدان هريء الرميين الله سبحانه وتعالى وأنا ما لنتلقى أبا المرندون قف كستوحش قيستي الله سبحانه وتعالى أيام يسكلف فضل قايع عبادة ما لا يكتم Bide Allahu subhanahu ve taala udana ve ahmudana eza hasari Allahu subhanahu ve taala ve kana iqaabti sudagdarta dina akalana dam bi dafi yan haristabdan Allahu ve taala wa hawdi sanaina inu isu kan daro dam bi dafi yan haristi ve sallallahu wa ala Muhammed ve ala ve